وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعلون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا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 هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم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 أولئكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين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 12. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون 13. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفا بسم الله الرحمن الرحيم لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهر خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل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 وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبَّهِ بكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور